البيان الثالث عشر في فضل نوافل الصلوات وقيام الليل خاصة وأن الصلاه في جوف الليل خير النوافل على الإطلاق وأنها أقرب الطرق الموصلة إلى الله فهي تنير القلب وتجدد الإيمان وتملأ الوجدان أنسا بالله وثقة به تعالى وهي غذاء للروح وشفاء للنفس وعلاج للبدن قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقال له ايضا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا وقال سبحانه في حق المؤمنين الخلص تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الآية وقال عز وجل في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب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 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هروله رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر رواه الطبراني وحسنه الألباني ومعنى قوله خير موضوع أي خير تشريع وضع للناس وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين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 رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه الألباني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى، فقال ألا تصليان متفق عليه وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه النووي والألباني وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدة فإن صلى حلت عقده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلا متفق عليه وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطيب الكلام وأفشي السلام واصلي الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام رواه ابن حبان وأبو نعيم وصححه الالباني وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه ويصوم حتى نظن الا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يطجأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري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 إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت قال هممت أن أجلس وأدعى متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى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 فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل قال طول القنوت رواه مسلم والمقصود بطول القنوت هنا طول القيام عند القراءة للقرآن في الصلاة كما شرحه النووي في رياض الصالحين وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثه، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح رواه مسلم وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم والمراد بقراءة الحزب هنا التهجد بالقرآن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع رواه مسلم واستعجم عليه القرآن أي استغلق عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس عليه